انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولائك لهم عذاب اليم ولم صبر وغفر ولم صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولم صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولم صبر وغفر إن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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا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 ومن يضلل اللَّهُ فَمَا لَهُ من سبيل استجبوا لربكم استجبوا لربكم, لربكم, لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم.